الذين نجوا من ضيق يقولون ربنا انفر لنا وليخرا منا ربنا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا مَثَٰبِتًا لِّلنِّسْيَانِ لِذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۚ Thank mm -hmm. you. لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ كُوتِنْتُمْ لَنَنْفُرَنَّكُمْ وإن إنهم لكاذئون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا بَاءُ وَإِنَّ نَصْرَهُمْ لَيُوَلَّنَّ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لَنْ أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد أحسوهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك Quan